أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي ي د ع اليتيم ولا ي ح ض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم ع ل صلاتهم ساهون، الذين هم ي ر ن الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون.